بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل يده يا أيها النبي إذا طلقت شاهدوا قلبوهن لعزتهن وأحسن عزة. واتقوا الله ربكم. واتقوا الله ربكم. لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين لفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بلوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين الباحشة مبينة وتلك حدود الله, الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن لا تعذح ضد الله فارض من لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغ مأجله الن بمعروف أو بمعروف فإذا بلغنا أجلهم نبأنفخهن بمعروف أو فارنهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقِيم الشهادة لله وأشهد الشهادة لله ذالكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يعظ به من كان يهمل بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره. قَدْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ يَمُورَتْ تَرْتُمْ فَتْعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَّمْ يَحِضُّ وَالَّذِينَ يَئِسْنَ مِنَ الطَّهُورِ نُطَهِّرُهُنَّ إِنَّهُنَّ يُسْلَفْنَ عِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَّمْ يَحِضُّ وَغُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يُضَمَّ حَمْلُهُنَّ وَغُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَمَّ حَمْلُهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويضم له أجره. ومن فَتَثْنَا هُنكَ فَاسْلَعُوهُنَّ فَسَيَأتِي وَيُذِلُّهُمْ أَيَرَا أَسْكُنُهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مَجْرِكُمْ أَسْكُنُهُمْ مِنْ حَيْثُ سكنتم من ولا تظلموا الذنوب لنظيقوا عليهم ولا تظلموا الذنوب عليهم وإن اُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ لَكُمْ فَكَمَا لَسْتَ قَاتِرُهُمْ نَأْثُرُهُمْ وَاسْتَمِرُّوا بَيْنَقُم وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ لَهُ أُخْرَى وإن انفق فتضع له اخرى لامثقوا سات من ساعته له يقوض سات ان سات ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله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 وكأن من قوية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وكأن من قوية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فذاق وذال أمرها وكان عاقبة أمها خسرا وَذَالَّ أَنْهَاهُ كَانَ عَاقِبَةُ أَنْهَاهُ خَرَأَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَعْذَابٌ شَدِيدٌ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَعْذَابٌ شَدِيدٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُلِّ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا قرأنزل الله إليكم ذكرآ قرأنزل الله لنكم ذكرآ رجولين يسلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات إلى النور رجولين يُسَارِعُ لَكُمْ آيَاتٌ لَّعِنْدِنَا نُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَنُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فيها أبدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يرثله جنات تجين تحسين الأمهار وقال فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وَلَأَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا أَلَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ أَلَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لِتَعْلَمُوا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 نعم الله قد أحق بكل شيء إن